ستة عشر استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أنا أكتب درسي في الصف أنا أذهب إلى مدرستي أنا أجلس على الكرسي أنا ألعب في حديقة المدرسة أنا أقرأ كتاباً في البيت